أو فلكين ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا ترخص الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 قلنا وان ضمنك لمن الكاذبين فاسقط علينا فاسقط علينا كسبا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي يعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الذله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لآيا و ما كان اكثرهم مؤمنين و ان ربك لهو العزيز الرحيم و وأنه لتنزيل رب العالمين مزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن له موت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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لديم حتى يروا العذاب لديم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن موضرون أفبعذابنا يستعجلون أثرا اِمْتَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعْدُونَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَّا أُغْنَى عَنْهُمْ مَّا كانوا مِن قَوْلِهِ اللَّهِ لَهُمْ مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَندَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا تكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لقربين واختض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عقوت فقلني بريء مما تعملون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 والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واب يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانسر من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم فاسين تلك آيات القرآن وكتاب